أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون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 ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ أَلَ نَسْأَلُ الَّذِينَ أُغْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَ نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خزروا أنفسهم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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتُك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها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 فبما أغوئني لا أقعد أن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤا ممن مدحوا لمن تبعك منهم لا امل منكم اجمعين ويا الجنة، فكلا من حيث شئت وَلَا ولا تقرب هذه الشجرة، فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما مأوى عنهما من سوءاتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن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 وارحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قالن فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا قد انزلنا عليكم لباسا ينور وريش واتيكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 علمون قل أمر ربي بالقسط واعقم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأ أنكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة انَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرو نساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء والأصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعلت أختها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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهادون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 ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الامهات وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا عَلَيْنَا هْتَدِي لَولا أَنْ هَدَانَا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلكم الجنه أوري ما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم هَدَى رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَعْصُونَ سَبِيلَ اللَّهِ الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ رَبَّنَا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما أَمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَاءُ لَا إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنتم تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الجنة أن أفيضوا علينا من الماء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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم فاليوم, ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء حدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ودن ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تؤينهم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 فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّهُمْ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعو ربكم تضرعوا وخوفا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدو في الأرض بعد يصلحها ودعوه خوفا وطمعا ودعوه خوفا وطمعا إن رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك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 من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وابن نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فان والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله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 وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم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 سَيَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاء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 ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عواجف واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين كَانَ كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فيه ملتنا قال أولو كنا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 وَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسا وَتَبَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسْ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن أهل القرى منو واتقوا ففتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا.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 هم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبلك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 حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال بآية فأتي بها, فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدان حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن لمن المقربين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنا قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرج من خلاف ثم لا كم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلب وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا وما تنقم من ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إنا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 قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم قال عسى ربكم ان عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلٍ هُمْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلٍ هُمْ بَالِغُونَ إِذَا هُمْ مِنْهُمْ فأمرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون؟ قال غير الله أبغىكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وقال موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْفُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ ترى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 قال سبحانك تُبْتُ إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 وَأَن تَأْرَحَ الْرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعَجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عموس الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدو ورحمة وفي نسختها هدو ورحمة للذين هم لربهم يربون واختار موسى قومه سبعين رجلا لبيقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رَبِّ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء فسكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 نَبِيٍّ أُمِّيٍّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ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 تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 انه عن قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذا اذنى ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنون وأنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من كَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا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 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 Altyazı M.K. يجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه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 إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد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 إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيد عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 الشير اللي قوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفسي واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ ما لا مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يتبعوكم سواء فادعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن دعوه إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزغن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 إذا بصائر من ربكم وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأوصت لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك